ولي الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين أما بعد الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك والصحابة رضي الله عنهم كلهم بدون إجماع العلماء وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل هذا الدين كتاباً وسنة وهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وتربيته وهم الذين آووه ونصروه ونشروا دينه من بعده فقاتلوا المرتدين، وفتحوا الفتوحات ونصروا الأمصار فقد رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وراضوا عنه والله عز وجل أثنى عليهم في آيات كثيرة في كتابه الكريم وآثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم خير القرون فهم خير قرون بني آدم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم والوقيعة فيهم فقال كمافسه والذي نفسه بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد, مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ فالقال من سب أصحابي؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى شأنه كشأن أمة الإسلام الذين يعرفون للصحابة فضلهم وقدرهم. ومنزلتهم ومكانتهم وما أجراه الله عز وجل على أيديهم من الخير ونفع الأمة من بعدهم قال الحافظ البيهقي رحمه الله ورأت في كتاب الرسالة محمد, محمد الزعفراني عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذه الرسالة القديمة شافعي له كتاب الرسالة المعروف في أصول الفقه وقد مر بنا أنه يدور على أربعة محاور الناسخ المنسوخ والإجماع والمجمل والمبين وتثبيت خبر الأحاد بطلب من الإمام عبد الرحمن إبت مهدي رحمه الله تعالى وكان الإمام الشافعي قد كتب رسالته القديمة ثم فقدت هذه الرسالة ولم يطل منها إلا مواضع في أيدي العلماء المطلعين وبقيت الرسالة الجديدة التي إعادها الإمام الشافعي وأضاف ما أضاف وحذف ما حذف وكان هذا النص الذي بين أيدينا مما كتبه الإمام الشافعي في الرسالة القديمة Wahyu nisbah yang agung dan kalam yang sangat bermanfaat dan penting. Namun, wakad Athna Allah Taala Alaa Asqab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Qur'an, Al Taurat, Al Injil, dan sebabkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wahanna'ahum bima atahum min dhalika biblughi a'la manazil as-siddiqin wa shuhadai wa s-salihin Wahum addaw ilayna sunana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Wa shahaduhu wal wachyu yanzilu alayhi Wa alimu ma arada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aamman wa khasan wa azman wa min sunnatihi ma arafna wa وهم فوقنا بكل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم هذا كلام متين عظيم يليق بالصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم ويدل على حبة عظيمة و إجلال كبير إمام الشافعي لهؤلاء الذين رضي الله عنهم وارضوا عنه وفي هذا رب على الذي ينصب إمام الشافعي ضحمة الله تعالى إلى الرفض والتشيع نعم di antara ucapan alimah Mushafi yang Rahimahullahu taala kita ambil sebagiannya Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al Quran, dalam Taurat dan Injil dan telah berlalu bagi mereka melulusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaan yang tidak didapatkan oleh seorang pun setelah mereka maka semoga Allah Subhan maka Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka dan memberikan suatu yang menyenangkan mereka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Dengan mencapai tingkatan paling tinggi dari tingkatan suddiqin, syuhada dan sualifin Mereka menyampaikan kepada kita Sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w Dan mereka menyaksikan Nabi s.a.w Dalam keadaan wahyu turun kepadanya Qudum hafizakumullah Bab majah anil Imam Syafi'i rahmahullah, di tertib il khilafah yang Rasidin. Anil Hasan ibnu Muhammad ibnu Sabbah, bual. Sembah Syafi'i, Yaul. Ajaman Naseh, ala khilafah Abu Bakar, wa istaklafah Abu Bakar al-Imam. Thumna jala Imam al-Shura, ala sitta, ala an yolluha waahidan minhum. Folluha Uthman. Bual Syafi'i. وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم نعم هذه فقرة هذا الباب فيما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من ترتيب الخلفاء الراشدين فنستفيد من هذا أيضاً الرد علاما من نسب الإمام الشافعي إلى الرفض والتشيع فإنهما قال إن أولا القلفاء الراشدين هو علي رضي الله عنه بر كما هو الواقع الذي قدره الله وقضاه ورضيه وكما رضيه المسلمون من الصحابة ومن جاء بعدهم فإن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر على هذا فإن قيل لم يعلم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يعلم وهذا الكلام في زمن التشريع ولو كان باطلا نبينه الله كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن بينما تجد أن الرافضة يقولون إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها علي وهناك من يقول إن أبا بكرم عمر وعثمان غصبوا الخلافة وخانوا الأمانة وهناك من يقول كالزيدية بصحة خلافة أبي بكر وعمر مع أن عليا عندهم أفضل منه ولا شك أن أهل السنة جميعا متفقون على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة وهذا كما سبق يرد به على من يقول إن الإمام الشافعي رحمه الله كان عنده رفض أو تشريع نعم فولوه رقابهم يعني طعا فولوه رقابهم ما معنى؟ يقول ما معنى فولو رقابهم أي سلموا رقابهم لأبي بكر لأنه خليفة يفعل فيه ما يشاء الخليفة الذي يعقد السلم والحرب والغزوات والبهاد في القيم الحجود فهؤلاء لما اتفقوا على أبي بكر رقابهم ودماءهم وطوالهم وعراضهم dan lalu di antara mereka ditawaruh akan menjadi khalifah setelah Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam fie. Naam. Ustadz Panji taala tentang kurutan khulafa ar-rasyidin. Beliau mengatakan manusia sepakat terhadap kekhalifahan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengangkat Umar sebagai khalifah. Kemudian Umar menjadikan syura antara enam orang agar mereka menyerahkan kekhilafahan kepada salah seorang di antara mereka. Maka mereka serahkan kekhilafahan tersebut kepada Utsman. Berkata Imam Syatibiy yang rahimahullah, "Dan hal yang demikian itu dikarenakan manusia terdahulu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka mereka tidak mendapati di bawah kolong langit ini seorang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Maka mereka serahkan kepada Abu Bakar leher-leher mereka, yani darah, harta dan segala perkara mereka mereka serahkan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sebagai khalifah. Wanhar Mala ibni Yahya kata, "Saya mendengar Syaikhnya berkata, al khilafah lima: Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali." وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم نعم الإمام الشافعي زادة على الخلفاء الراشدين خامسا وهو عمر ابن عبد العزيز ولا يعني هذا أنه سيدخل في حديث الخلافة بعد ثلاثون سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الثلاثين تمت بالأشهر الذي تولاها الحسن بن علي رضي الله عنه بعد مقتل نبيه علي رضي الله عنه فعمر بن عبد العزيز ليس داخلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليه في سنة وسنة خرفاء الراشدين المهديين من بعد ولا شك أنه إمام عادل وأنه من خيرة علمة المسلمين الذين تولوا وذكر الناس بسيرة أبي بكر وعمر وسيرة الخلفاء الراشدين فكثر في زمنه العدل وقل الجور وفاض المال وانتشر في زمنه من الخير منتشر وحصل من نصر الإسلام وما حصل فلذلك الإمام الشافعي أدله خليفة راشدا لا من حيث أنه يدخل في الثلاثين السنة أو يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليتم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين لكن أنه ممن سلك سبيلهم وسار على طريقهم ولا يعلم أن أحدا جاء بعد الخلفاء الراشدين ساوى سيرتهم كما سار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع أن خلافته كانت سنتين وأشهر يعني زمن يسير، لكن أير الله عز وجل في هذا الزمن يسير الخير الكبير والعظيم، ولذلك كان ابن الشافعي يقول أيضا في معاوية إنه خال المؤمنين، ويريد أن يرد على الروافض والطاعنين في معاوية رضي الله عنه، وإلا ثم نقول مثلا. في ابن عمر إنه قال المؤمنين لأن أخته أم المؤمنين فلا في الأراضة أن يبين بعض مناقب معاوية وأن يرد على الراصلة نعم قلت محفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عبد سليمان قال هذا هذا الباب من الأبواب المهمة أيضاً في عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم يذكرون في كتب العقائد فضائل الصحابة ويذكرون معها فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أن آل بيت من الصحابة فعلي والحسن والحسين وفاطمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته على الراجح من أقوال أهل العلم فمع أنه من الصحابة إلا أنهم يخصونهم بالذكر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم أولا وثانيا لأنه وقع الناس فيهم بين إفراط وتفريط فحصل فيهم غلو وجفاء فالرافضة غلو فيهم والنواصب طعنوا فيهم وكفروهم و. ساوا إليهم فلما كان كذلك فإن أهل السنة يذكرون الصحابة رضي الله وآل البيت وما لهم من الفضائل بل ألفوا مؤلفات في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهنا الإمام الشافعي وهو من آل البيت من آل بيت النبوة يذكر هذا الفصل وبعض هذا الكلام قال في قال في الإمام الشافعي من قال إنه رافضي سبحان الله فكيف يكون الشخص رافضيا وهو يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد التقلان أني رافضي وهكذا أيضا قال بعض العلماء إن كان في الكلام على النواصب كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام وغيره فإذا كان حب الصحابة رضي الله عنهم والمدح لهم نصبا قال فليش اتقلان أني ناصبي إذا كان كذلك فالمهم أن الإمام الشافعي رحمه الله له كلام طيب وشعرا ونفرا فيما يتعلق بأهل بيت بنبوة كما سيمر بنا نعم Ana Rabbiy Amnisna Imanan Qal Hajjana Ma'a Syafi'i Tamurta Qasharfan Wala Habta Wadiyan Illa Wa Yabki Wa Yunshid Ya Rakiban Qibbil Muhassabi Min Mina Wa Hatif fiha Wa Nahidi Saharan Idha Qadul Hajjiju Ila Mina Faydan Kamul Tawmimil Quratil In Kana Rabban Hubbu Ali Fal Yashhadith Qalani Anni Rafidi قال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن أورد هذه الأبيات قلت بهذا الاعتبار قال أحمد بن عبد الله العجلي في الشافعي كان يتشيع وهو ثقة قلت ومعنى هذا تشيع قب علي وبغض النواصب وأن يتخذه مولا عملا بما تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه amma man ta'arrada ila ahadin minas sahabati bisa bisa bin fa huwa sya'iyyun ghalin nabra'u minhu wa man ta'arrada liabi bakrin wa umara fa huwa rafidhiyun khabithun himar na'ud billahi minhu wa qala rahimahullah law kana sya'iyyan wa khashahum min dhalik lam yaqul al khulafa'ur rasyidun khamsa bada bisiddiq وختم بعمر ابن, ابن عبد العزيز هذا كلام العظيم من الحافظ الذهبي الإمام الشافعي ودفاع عنه وأيضا حافظ ذهبي محدث كبير مؤرث هو شافعي المذهب ويقول لو كان الشافعي شيعيا وحاشاه من ذلك يعني ننزه ونجله عن ذلك لما قال Inna al-Kulafah Rasidun lima, bermula bersaudara, dan berakhir dengan Umar bin Abdul Aziz. An Muzaniyah berkata, Saya mendengar Syafi'i menyebut, "Jika kita telah dipilih secara agung, maka kita berwajib untuk memuji orang yang tidak berzahir." Dan Abu Bakar, "Jika saya menyebutkan sesuatu yang saya Bhupayi hina hatta awasad fi al ramli. halaman ini menjelaskan tentang ucapan Imam masyhirah Maha Taala dan keyakinan beliau yaitu mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau baca al hashiyah, al hashiyah. Beliau berkata halaman 105. هذا ثم سوف ان ا الصفحه دي وقد قال من القيم نعم وقد قال العلامه من القيم في مدارج السالكين وقدس الله روحه الشافعي حيث يقول وقد نسب الى الربدي ان كان ربدن حب علي ورضي الله عن شيخنا أبي العباس النتامي حيث يقول إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي شيخ الإسلام يقول إذا كان نصبا حب صحب محمد فاليشهد الثقلان أني ناصب إذا كان كذلك الشافعي يقول اذا كان رفضا حب علي محمد فليشهد الثقلان أني رافضي يعني هذه الألقاب لا ينبغي إذا رمى أهل الباطل أهل الحق للقب للتمثيل عنهم لا يجوز لهم أن يترك الحق لأجل ذلك اللقب المنفرد لأجل ذلك اللقب المنفرد الشافعي يقول إذا كان حب البيت رفضا نرفض وبنو تين يقول إذا كان حب الصحابة نصبا ناصب نعم وآفة الله عن الثالث يعني نفسه حيث يقول فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته وتنسيهها عن كل التأويل مفتري فإني بحمد الله ربي مجسم هلموا شهوداً واملأوا كل محضري ابن القيم يقول أيضاً إذا كان إثبات الصفات تجسيماً فأنا مجسم على هذا نعم وقد تمثل شيخ الإسلام نتيمياً رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل بقول القائل إن كان نصباً ولا الصحابي فإن ولا الصحابي, الصحابي فإنني كما زعم ناصبي وإن كان رفضاً ولا الجميع ولا بره الرفض من جانبي. وقوله, وقوله ولا الجميع يعني الصحابة والقربة. إذا كان رفضا تولي الجميع محبة الجميع صعب القرابة. فائدة. فائدة. قال الإمام البيهقي في مناقب الشافعي ومما حقي عن أبي داوود سجistani أن أحمد بن حنبل أخبر أن يحيى بن معين ينسب الشافعي إلى التشيع. فقال أحمد تقول هذا الإمام المسلمين. قال يحيى إني نظرت في كتابه في قتال أهل البغي. فإذا قد فإذا قد تج من اوله الى اخره بعلي رضي الله عنه فقال احمد عجبا لك فبمن كان يحتاج الشافعي في قتال اهل البغي واول من ابتلي من هذه الامه بقتال اهل البغي علي بن ابي طالب وعلي بن طالب وهو الذي سن قتالهم واحكامهم وليس عن النبي صلى الله غيره فيه سنة، فبمن كان يستنفخ جلا يحيى من ذلك؟ وهذا فيه دفاع عظيم من الإمام أحمد عن الإمام الشافعي. يا نايع بن معين لما قال إن أو نسب الشافعية إلى التشيع، قال له أحمد من أين لك هذا؟ قال لأني رأيت في كلامه على أهل البغي من أول كتاب البغي إلى آخره وهو يستدل بعلي. لماذا لا ما يستغل بقية الصحابة قال له الشافعي عجبا لك إن الذي قاتل البغاه هو عليهم أبي طالب وجرت الأحكام في زمنه على ذلك في قتال الأنباري وأنه لا يذفف على جريحهم ولا يتبع مذرهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبع نسائهم إلى آخره فإنما كان ذلك لما جرى بين عليهم وبين أولئك البغاه وأولئك القواني نعم فخيل يحيى معين من ذلك قلتم حفظكم الله باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله فيما شجر بين الصحابة عن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول سئل عمر بن عبد العزيز عن قتل صفين فقال تلك دماء طهر الله يدي منها قال أحب أن أخضب لساني بها نعم هنا فضيلة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في جرى بين الصحابة ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة من نزاع وخلاف وقتال فإنهم كانوا بين الأجر والأجرين ولهم من الحسنات الماحية والتوبة الصادقة والأعمال الصالحة والعلم والخير والاجبهاد ما ليس لغيرهم وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام عظيم في هذا في آخر العقيدة الواسطية لما تكلم على أن يكتب التاريخ كثيرا من الأكاذيب والأباطين وأشياء مضافة إلى ما جاء في الوقائع وما صح من ذلك وهو قليل الصحابة فيه معذورون ولهم من الحسنات الماحية والأعمال المكفرة وذكر أسباب المغفرة العشرة وأنهم حق بها من غيرهم وهنا الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن ذلك قال يونس بن عبد الأعلى له الشابعية يقول سئل عمر بن عبد العزيز عن قتل الصفين الذي وقع بين علينا ومعاوية فقال تلك دماء انطهر الله يدي منها فلا أفضب لساني بها شابعي يورد هذا على سبيل مك والاحتجاج والثناء أي أن الواجب الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه فهذا من رسول عقيدتنا نعم di antara ucapan-ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dari Yunus bin Ahmad ala beliau mengatakan, "Aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan, ditanya Umar bin Abdul Aziz tentang orang-orang yang terbunuh di Perang Siffin, maka beliau menjawab, "Itu adalah darah-darah yang Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan tangan kita darinya." maka aku tidak ingin melumuri lisanku dengannya ini termasuk pokok keyakinan sunnah wal jamaah yaitu menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in baiklah اقرا صفحه 82 di nushul صفحه القسم الاخير منها dan sa'anqulu huna ya. kalaman 'aziman fi hadzal maqam Allahumma hafizakumullah, dan saya akan mengutip di sini ucapan yang agung di tempat ini dari Hafiz Zuhri Syafi'i, r.a. di mana ia berkata, "Dalam tanda-tanda Nubala, seperti yang telah dikatakan tentang banyak hal yang terjadi antara Sahabat dan pertempuran mereka, Rasulullah S.A.W. mengumpulkan semuanya, dan masih ada yang membahas hal itu dalam buku ولكن ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتسف القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين على العامة عن العامة أي وكت... لا ينبغي ذلك العامة بل هذا المما لا يحسن ذكره لأن العام يقع في نفوسهم على صحابة رضي الله تعالى عنهم وكلام الله هذا كلام عظيم ونفيس في هذا الباب. نعم. وكتمان ذلك متعين على العامة وأحاد العلماء وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف. يعني العالم المنصف إذا خلى بنفسه وكان وحده ما قرأه على الناس. فلا على العامة يقرأ النفس وعنده إنصاف فلا بأس يعني العري, العري من الهوى يعني الخالي من الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى حيث يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا فالقوم لهم سوابق وعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محا وعبادة ممخصة ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة ونقطع بأن بعضهم أفضل من بعض ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة ثم تتمة العشرة المشهودة لهم بالجنة وحمزة وجعل ومعاد وزيد وأمهات المؤمنين وبنات نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بدر مع كونهم على مراتب فأما إلى أن قلت إلى أن قال فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا ترمه Fakثره باطل و كذب و افترا فدَّب الرّواضِ رواية الاباطيل أو رد ما في الصّح أو رد ما في الصّح في صحاه والمسانيد ومتى افاقت من به سكران ومتى افاقت من به سكران والعقل والعقل خصم نفسه خصم نفسه. والعاقل خصم نفسه. يعني العاقل خصيم نفسه ما يحتاج أن غيره يأتي ويقيم عليه الحجة ويكلمه ويعرف على نفسه يعرف أن الحق تذرع وأن الباطل لا يتركه. والعاقل خصم نفسه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا كلام بديع ما سبق. Qul tuhafidukumullah babu majaan limami syafi'i rahmallahu ta fi ta'ini nabiy ashabir sallallahu alaihi wasallam anna rabian sulaiman al muradi qala qala muhammad bin ibris syafi'i ma saqallahu haula illadheena fi aliin wa fi abi bakr wa umar wa ghairihi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم أموات شافعي يذم شد الذم الطائمين للصحابة رضي الله عنهم وهنا يقول إنما ساق الله عز وجل هؤلاء الذين يقولون في علي وأبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليجري الله لهم الحسنات وهم في وهم أموال يعني أن الله عز وجل أراد أن لا تنقطع حسنات هؤلاء من هذه الجهة فيأتي من يتكلم فيهم ويعطيهم حسناته ويعطيهم حسناته وعائشة رضي الله عنها قيل لها إن قوما يطعنون في أهل بكر وعمر فقالت وما تعجب من قوم أراد الله عز وجل أن تجرى لهم حسناتهم أو أن تجرى لهم حسنات بعد موتهم apa we have a man? Nama. Uan Muhammad bin Amil Hakam. Kali. Sembang. The Shafi'i. Ygol. Ma arn nasi betul. Bishatm. As. Sahab. Rasul. Allah. Sallallahu. Alaihi. Wasallam. Ilal. Ilal. Iya. Zidahum. Allah. Bidadik. Thawab. In. Qitaa. Amal. Him. Ail. Iya. Zid. As. Sahabat. Thawab. In. Qitaa. Amal. Him. Iya. Zidahum. Allah. Bidadik. Thawab. Di antara ucapan Imam Syafi'i rahmahullah taala adalah ucapan beliau tentang orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Darur Rabi' Abdul Sulaiman Al-Muradi beliau mengatakan telah, telah berkata Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggiring mereka-mereka yang berbicara keburukan tentang Ali, tentang Abu al Bakar dan Umar dan selain mereka. Dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melainkan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengalirkan bagi mereka pahala Dalam keadaan mereka telah meninggal Dan dari Muhammad Ibn Abdul Khakam Beliau mengatakan Aku mendengar Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala berkata Aku tidaklah melihat manusia Diuji dengan mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melainkan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan untuk para sahabat radhiyallahu anhum dengan hal tersebut pahala ketika amalan mereka telah telah terputus. Qudum Muhammadukumullah babu maja'an al-Imam syafii rahimahullah fi damin Rafidah. An anhar malak Yahya qala sami'tu syafii yaqul lam ara ahadan min ashhabi al-ahwa'i ashhada biz-zuri rafidah Fa yakunha kalamul Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala 'ala ar لتعلم سبب نقمة الرافضة على الإمام الشافعي والقول بأنه ولد زنا عياذا بالله والرافضة من الرافض وسموا بذلك لأن قدماءهم جاءوا إلى علي بن حسين بن علي بن أبي طالب فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر قال هم وزيرا جدي يعني وزير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا نرفضه قال اذهبوا فأنتم الرافضة فسموا بذلك فالرافضة الذين مكفرون الصحابة ويلعنون أبا بكر وعمر يجعلون لعنة من أذكار الصباح والمساء إلى يوم نهاب ويطعنون في أم المؤمنين عائشة ويرمونها بما ضرأها الله منه ويقولون بعصمة علمتهم وتحريف القرآن الكريم وأن متهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ويغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من عقائدهم البائرة هؤلاء لا شك كفار بإجماع العلماء وقد نقل عدد كبير من العلماء تكفيرهم بل هؤلاء ليسوا من الثلاثين والسبعين فرقة وإنما يلحقون بفرق اليهود والنصارى لعظيم بلية المسلمين بهم ولعظيم قبح ما جاءوا به والروافظ عبر التاريخ هم أعين اليهود والنصارى في بلاد المسلمين وهم أعوان أعداء الإسلام على المسلمين وهم الجسر الذي يعبر به أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين والبلية بهم عظيمة وقد امتلأ تاريخ الماضي والحاضر بمقازيهم وعداوتهم للإسلام وأهله وإن تظاهروا نفاقا في الإسلام وكذبا وزورا وهلا فهم عداو الإسلام وأعمالهم في الماضي والحاضر خير شاهد على ذلك نعم الحرمة وعن وعن يون سبني عمد العم عمد الأعلى قال الحرمة أنا حرمة لا تبني يحيى قال سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة يعني أن الرافضة هم أكلب أهل الأهواء والبدعة وطبعا بدعة رافضة بدعة كفرة ليست بدعة مفسقة والعلماء يذكرون ذلك عنهم الاختلاف الأزمان وأن الروافض هم أكذب الفرق المنتسبة إلى الإسلام يستحلون الكذب على قصومين بني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هؤلاء عار على بني آدم إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها هؤلاء عار على بني آدم إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها نعم Ungu Nusam bin Abn Al-A'la berkata, Saya mendengar Sya'bi jika dia menyebut rafidha, bagaimana mereka akan menjadi lebih buruk? Dia berkata, "Mereka akan menjadi lebih buruk." Jadi, bagaimana mereka akan menjadi lebih buruk? Jadi, bagaimana mereka akan menjadi lebih buruk? Jadi, bagaimana mereka akan menjadi lebih buruk? Jadi, bagaimana mereka Aku tidak melihat seorang pun dari Ashabul Ahwa orang yang paling berani bersaksi dengan kedustaan daripada Rafidah yakni mereka adalah orang yang paling pendusta di antara Ahlul Ahwa wal Bidah. Dan dari Yunus bin Abdul A'ala. beliau mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'i apabila menyebutkan Syiah Rafidah, beliau mencela mereka dengan celaan yang amat keras dan beliau mengatakan syarrun isabah mereka adalah seburuk-buruk golongan. Seburuk-buruk kelompok. Dan Syekh Rahmanullah Hafizahullah Ta'ala. Beliau menambahkan Syekh Rahfidah yang mencela para sahabat. Belaknat Ummahatul Mu'minin. Dan berpendapat dengan Tahrif quran Dan meyakini bahasannya. Imam-imam mereka mengatai perkara ghaib. Mereka adalah kafir dengan kesepakatan para ulamak. Berkata oleh Allah, Bapu maja'an al-imami syafi'i rahmahullah Fidhamni sufi'yah. Ia ya, amu sufi'yah. As-sahih kama yakul ulama, Minas sufi'yah. Nisbah ila sufi'yah, la ila safa'ah. Ya'anna walau kanat nisbah ila safa'ah, Laqila safa'iyun. Falau kanat nisbahatuhum ila sufah, الذي كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لقيل الواحد منهم صوفي ولكن نسبة إلى الصوف ولبس الخشل هؤلاء الصوفية وكان هناك من المتصوفة من تصوفوا عبارة عن زهد وانقطاع وأذكار وتعبد وبعد ذلك تحول الأمر إلى إحداث وانتداع في دين الله وإلى شرك وإلى القول بالحلول والاتحال وإلى دعوة الموتى وطلب المدد والولد منهم وبناء البوار أو بناء المساجد والمشاهد والقباب على القبور وممارسة السحر فالرافضة والصوفية نفتح باب الشرك الراضة والصوفية نفتح باب الشرك وأعظم من ينتسب إلى الإسلام ممن يمارس السحر والشعوذة والفرافات هم هاتان الطائفتان. نعم أن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول لو أن رجلا تصوف من أول النهار لم يأتي عليه الظهر إلا وجدته أحمق نعم هذا الكلام يدل على براءة الشافعي من هؤلاء وهؤلاء مصوفة يقولون هم شافعية هذا كلام الشافعي وحكاموا فيهم يقول لو تصوف الرجل في أول النهار ما جاء آخر النهار لو أحمد أبله فبكثرة ما يحصل منه من أطوال وأعمال ويذكر عن إمام الشافعي لكن لم أقف على إسناده مع البحث الشديد أنه قال جالشت الصوفية ولم أستفد منهم إلا كلمتين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل هذا مذكور في الكتب عن الإمام الشافعي لكن بحثت وفتشت عنه فلم أقف على مثل هذا الكلام مسندا أو بإسناد ثادث إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكن في هذا غنيا wa hadha al-kalam fi dam lahum damun jadid di antara ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang celaan terhadap orang-orang sufi dari Yunus bin Abdul A Ala beliau mengatakan aku mendengar Imam Syafi'i berkata seandainya seorang menjadi sufi di awal siang tidaklah datang waktu zuhur kecuali engkau dapati dia sebagai orang yang dungu وعن الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول ما رأيت صوفيا عاقلا قط إلا مسلمون الخواص عبد الشافعية يقول ما رأى عاقلا في هؤلاء إلا هذا البقية ماذا مجانين أشبه مجانين يقول ما رأى عاقلا إلا هذا نعم وعن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وَإِذَا فَلَوْا كَانُوا ذِئَابَ خِفَافِي يقول دع هؤلاء الذين إذا أتوك أظهروا التنسك والزهر والورع وإذا ولوا وذهبوا كانوا ذئاب خفافي اقرأ الحاشية إسناده الصحيف أخرج من أبي حاتم في مناقب الشافعي قال حدثنا خرم الأبطب بن يحيا به ومن طريقه البيهقي في مناقب الشافعي إلا أن عنده حقاف بدل خفاف والحقاف مع وج من الرمال واستطال يعني الذئاب التي في الصحراء والرمال أيضا وأخرجه وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي حاتم الرازي به وعنده خراف خراف بدل خفاف يعني ذئاب خراف jika aku berkeras, lalu jika datang, aku menampakkan tanda-tanda keberanian. Dan jika berlalu, mereka seperti orang biasa yang berkhianat. Dari Harmal Ibn Yahya, beliau mengatakan, aku mendengar Imam Syafi'ah rahimahullah mengatakan, tinggalkanlah orang-orang yang pabila mereka datang kepadamu, mereka menampakkan ibadah. Namun apabila mereka menyendiri, maka mereka laksana serigala yang memangsa. Qultum hafizakumullah, babu maja'an al-imami syafi'i rahmahullah fi ghinai as-sufiyyah. Anil hasad ibn amd al-aziz al-jarwi'i qal, sami'atul syafi'i yakul, Khalaftu. Khalaftu? Betul, betul. Khalaftu bil-airaqi syai'an yusammat taghyir. Wa du'atuhu zanaliqah. Yashtagiluna bihi anil Qur'an. Nah, الغناء الصوفي والطبول وضرب والتفوف والرقص في المساجد وفي الموالد أمر مشهور عنهم معروف يعرفه القاصي الداني والشافعي يقول خلفت أقواما بالإرار أحدهم شيء يسمى التغبير يأخذون العصي ويضربون هذه الأرض حتى يثور غبار قال يصدون الناس به عن القرآن ويشغلون الناس به عن القرآن وكما يقال متاع لمنس في ديننا بأن الغنا سنة تتبع وأن يأكل المرء وأكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يغنون ويضربون بالدفوف في المساجد ويتمايلون ويقصون ويقولون إنهم يذكرون الله عز وجل بذلك فالذكر له سبيله ومجاله وبابه ليس هذا هو الذكر الشرعي ولكن هذا أمر زينه لهم الشيطان وألحان مطربة وتمايل وحركات وأقوال وأعمال ربما جمعوا في حضرة بعض البلدان وإذا بالغوا في الذكر اطفئوا المصابيح ووقفوا وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر وقالوا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا اهلا وسهلا وماشبه ذلك وربما يزعمون صافح بعضهم بعضا بعضهم يقول صافح النبي صلى الله عليه وسلم تفضل وانه جاء يصافحهم يهنئهم بمثل هذا هذا مما يزينه الشيطان لهم انظروا في كتاب الله وفي سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة وآثار أهل العلم هل تجدون شيء من ذلك هذا الإمام الشافعي الذي يستضلون بمظلته وليس الأمر كذلك وينتسبون إليه وهو أبعد ما يكون عنهم وهم أبعد ما يكونون عنه فيفعلون هذا وهذا موقفه رحمه الله تعالى من هذا البناء الله صوفي في المساجد وهذه الأعمال التي لا تموت إلى الإسلام بصلة بل تشوه جمال الإسلام وتمثل عنه. فضلاً أما يحصل في هذه الابتناءات واللقاءات العامة من اختلاط ومعاصي ومنكرات وبلايا ورزايا ويصاحب ذلك أيضاً قصائد شركية وكلمات كفرية وكل هذا يجرمون أنه محبةً للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ذكر لله رب العالمين فبهذا نحو قد انتهينا من هذه الفقرات والحمد لله ما بقي علينا إلا شيء قليل بالتنمشيء طيب هنا وإجزاءكم الله